لماذا أثبت الأشاعرة الصفات السبع دون غيرها؟ طبعاً ما بيتكلم على العقل قل ان العقل يزبطه وهذه مسألة سفطه في ندخل فيها وهذا طبعا بدع مميتة لان نبي سلم اثبت لربه